قل يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء أقوم قد ظل من قبل وأظل كثيرا وأظل كثيرا وأظل على سواي السدين لعل الذين كفوا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 دَرَكَثِيرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبِالْعَذَابِ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ مَوْلَى ولكن كثيرًا منهم فاسقون. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن تجدن مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى